إلى الكهف ينشر لكم, ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقه الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال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 فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار إلا مراء ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا ولا تقول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 en die manier in staat zijn om te gaan om te gaan om te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 ويلبسون ثيابا خبرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناق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 هناك الولاء لله الحق هو خير ثوابه وخير عقابه وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء, كما إن أنزلناه من السماء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 ويوم نسير الجبال وترى الْأَرْضَ بَارِزَةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أَحَدًا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون اينتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا 124. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوما قولنا شركا شركاي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Samen En dat de redenen waarom we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 ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنه سيما قدمت يداه إن جعل على قلوبهم كنّة لي يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوه من الهدا فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لِفَتَاهُ أَتِنَا غداءنا لقد لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصبا قال أَقَالَ رَأَيْتَ إذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ وما فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه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 استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقضفا قامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن يعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما العلام فكان بواه مؤمنين فخشينا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 ويسألونك عن ذي القرنين قل عَلَيْكُمْ عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض مِنْ من كل شيء سببا سَبَبًا سببا حتى بَلَغَ بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين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 رب خير فأعينوني بقوة, أجعل بينكم فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتونيزبر الحديد حتى إذا سواب بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعله نارا قرا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 أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا